يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُؤْتِ لَكُمْ بُنُوبَكُمْ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَن يُكْفِرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا